الشيطان الغديم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الله وَنُورُ الطَّرْفِ شُعَيْمًا يَطْوِي ظُلُمَاتِ الْعَالَمِ بُنُورُ الْفَجْرِ نَسْتَضِيءُ بِهِ مَا يَأْوِي قَلْبُنَا مِنْ یم We walk on the, in the, water, the रूप को मन